قدري قرآن يملأ قلبي قرآن وأصل حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن من رب العرش دليل للعالم والإنسان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرف صدري قرآن املأ قلبي قرآن قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن سكبي يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوار رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن احرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن كتاب الله من أول بسم الله رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن